يوم لا يفعوا الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سُودار ولقد أتينا موسى الهدا وأورثنا ولقد أتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب.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 هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يزدوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون